وأبهم ذلك الذي يخلقه لتعبيره عنه بالموصول ولم يصرح هنا بشيء منه ولكن قرينة ذكر ذلك في معرض الامتنان بالمركوبات تدل على أن منه ما هو من المركوبات وقد شوهد ذلك في انعام الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآية كالطائرات والقطارات والسيارات ويؤيد ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث الصحيح قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها فإنه قسم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستترك الإبل فلا يسعى عليها وهذا مشاهد الآن للاستغناء عن ركوبها بالمراكب المذكورة وفي هذا الحديث معجزة عظمى تدل على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم وإن كانت معجزاته صلوات الله وسلامه عليه أكثر من أن تحصر وهذه الدلالة التي ذكرنا تسمى دلالة الاقتران وقد ضعفها أكثر أهل الأصول كما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله أما قران اللفظ في المشهوري فلا يساوى في سوى المذكور وصحح الاحتجاج بها بعض العلماء ومقصودنا من الاستدلال بها هنا أن ذكرى ويخلق ما لا تعلمون في معرض الامتنان بالمركوبات لا يقل عن قرينة دالة على أن الآية تشير إلى أن من المراد بها بعض المركوبات كما قد ظهرت صحة ذلك بالعيان وقد ذكر في موضع آخر أنه يخلق ما لا يعلمه خلقه غير مقترن بالامتنان بالمركوبات وذلك في قوله سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر اعلم اولا ان قصد السبيل هو الطريق المستقيم القاصد الذي لا وجاج فيه وهذا المعنى معروف في كلام العرب ومنه قول زهير بن ابي سلمى المزني صح القلب عن سلمى واقصر باطله وعري أفراس الصبا ورواحله واقصرت عما تعلمين وسددت علي سوى قصد السبيل معادله وقول امرئ القيس ومن الطريقة جائر وهدى قصد السبيل ومنه ذو دخلي فإذا علمت ذلك فاعلم أن في معنى الآية الكريمة وجهين معروفين للعلماء وكل منهما له مصداق في كتاب الله إلا أن أحدهما أظهر عندي من الآخر الأول منهما أن معنى وعلى الله قصد السبيل أن طريق الحق التي هي قصد السبيل على الله أي موصلة إليه ليست حائدة ولا جائرة عن الوصول إليه وإلى مرضاته ومنها جائر أي ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله بل هو زائغ وحائد عن الوصول إليه ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقوله وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ويؤيد هذا التفسير قوله بعده ومنها جائر وهذا الوجه أظهر عندي واستظهره ابن كثير وغيره وهو قول مجاهد الوجه الثاني أن معنى الآية الكريمة وعلى الله قصد السبيل أي عليه جل وعلا أن يبين لكم طريق الحق على ألسنة رسله ويدل لهذا الوجه قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله فإنما على رسولنا البلاغ المبين إلى غير ذلك من الآيات وعلى هذا القول فمعنى قوله ومنها جائر غير واضح لأن المعنى ومن الطريق جائر عن الحق وهو الذي نهاكم الله عن سلوكه والجائر المائل عن طريق الحق والوجهان المذكوران في الآية جاريان في قوله إن علينا للهدى الآية قوله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء هداية جميع خلقه لهداهم أجمعين واوضح هذا المعنى في آيات أخر كقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها الآية وقوله ولو شاء الله ما أشركوا وقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا الآية وقوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة الآية إلى غير ذلك من الآيات وقد قدمنا هذا في سورة يونس أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته